يقول ابن القيم عليه رحمة الله قال من مشى في أرض الله عز وجل وجاب جبالها وقفارها يشوف أن الأرض مختلفة ما هي بزي بعض أرض رمال لو تصب فيها أمطار الدنيا ما طلعت لك ولا نبته وأرض خصبة يجيها مطر شوي تشوفه تزت وربت وأنبتت من كل زوجين بهيج وأرض زفلت لو تصب فيها نار الدنيا ما في شيء يطلع قال الله عز وجل وفي الأرض آيات للموقنين جبال ما تقطع منها مترين إلا بشق الأنفس وأن تصعد وسهول تمشي فيها كيلو في خمس دقائق قال إذا تبين لك ما في هذه الأرض واختلافها انظر في نفسك أنت نفسك زي أي أرض تمر عليك مواسم الخيرات رمضان قرآن كلام رب العالمين اعتكاف صيام قيام هذا كله طلع شيء ولا أنا أنا وأنت أنت يعني إيش حصل الآن سمعنا يا جماعة كلام الله سبحانه وتعالى لن أراجع كل القرآن سأقف أنا وإياك ندبر مقطعين بإذن الله عز وجل يقول الله عز وجل في هذا الكتاب ذكرنا أقوام كثير سووا اللي يبغونهم وفعلوا اللي يشتهونهم لكن أتحداك تنتهي الصورة وهم فايزين صح؟ أقوام استهزؤوا آخر ما سمعنا المطففين إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون شوف شوف ثوبة شلالهم وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضلوا وما أرسلوا عليهم حافظين طيب إيش صار انتهت الصورة على التهزيء هذا وانتهت لا فاليوم الذين آمنوا تنقلب الآيات وشفت في القرآن كثير من الناس المؤمنين وكلما مر عليه ملأ من قومه ولا واحد يمر لا يذب كلمتين ثلاث ويستهتر وكلما مر عليهم ملأ من قومه سخروا منه فرعون يقول عن موسى أم أنا خير أم هذا الذي هو مهين هذا ما يعرف يتكلم أصلا طيب وش اللي صار شفنا يا جماعة اللي مشوا صح تعبوا صح ما في أحد مشى صح وأعطاه الله كل شيء لا لازم يختبرها الله ايش صار معه بعدين ما ينتهي الصورة الا وقد رفع الله الأقوام اللي تعبوا في الأول ونزل الأقوام اللي استهزأوا وطغوا في الأول يقول الله عز وجل الوقفة الثانية ما فينا من أحد اللي عنده مشكلة عنده ذنب عانى عشان يتخلص منه ويجمع هذا القرآن أنا قاعد فكر أقول إيش مثلنا إحنا مع القرآن؟ مثلنا مع القرآن مثل طفل أبو ثلاث سنوات جيت وعطيت له في يدك اليمين أربع حلاوات وفي يدك اليسار شيك موقع بخمسة مليار وتقول له أنت إيش تبغى؟ إيش ظنكم بياخذ؟ إيش بياخذ؟ بياخذ الحلاوة ليه؟ ليش؟ لأن الله يقول ذلك مبلغهم من العلم هذا اللي يعرفه تعطيه شيك تقول هذا بخمسة مليار تقدر تشتري مصانع حلاو شوف هذا القضية إيش؟ هذه ورقة موقع فيها لو تعطيها قام يلعب فيها ويشققها صح؟ هذا وضعنا يا جماعة مع القرآن والله الذي لا إله غيره لأنجل هذا يقول الله عز وجل هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق إيش النتيجة؟ فهم عرضون لأنو ما هم فاهم إيش قدر هالكتاب العظيم نأخذ أنا وياك آية ندبرها كتاب عظيم يقول الله عز وجل لكل من أراد أن يترك ذنب ما قدر القرآن هذا فصل لك كيف تترك الذنب وأنت مبسوط أسأل الله أن يعينني وأياك يطهرني وأياك لو قلت لأحدكم خذ هالمسواك وتلقى واحد عند الباب هذا اللي على اليسار عطها المسواك ترى إذا شافك بيقولك يلا يلا نقرع طر لا يهمك أمش قدام عند زاوية باب النساء بتلقى واحد ثاني عطها المسواك ترى بياخذه ويطالع فيهم ثم يرميه في وجهك روح للزاوية اللي هناك بتلقى واحد عطاه المسواك وبيطلع من جيبه شيك بمليار ويعطيك هي وانت تاخذ المسواك رايح للأول ايش متوقع متوقع انه تحتري بس متى يتكلب عليك صح متى يهزئك ولا وتلقاه يهزئك وأنت فرحان صح صح ولا لا يا جماعة فرحان إذا كنتم صدقني أما إذا ما صدقتني ما بتروح أصلا عشان كذا أكثرنا مو مصدق كلام رب العالمين أصلا طيب خذت المسواك رحت للثاني اللي عند باب النساء وأنت تعطيه المسواك أول ما رماه كأنه رامي لك الشيك ولا تلقاك تأخذه ما تقول وش ما يستيح على وجه تلقاك أصلا مشغول بشيء أكبر أنت قاعد تقترب من من الوعد الحق لما تروح عند الثالث ويعطيك المليار تنسى كل اللي راح هذه جماعة التعامل مع رب العالمين إنا ما نبغاها كذا أنا نبغاها خلاص أروح أخذ المليار لا ما فيه ما فيه أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون يقول والله ما خليك تدخل الجنة كذا أشوف أنت استاهل لما أنت آه رب تجعلنا نستاهل إيش طيب وش دليل هذا على الكلام عن القرآن يقول الله عز وجل وما تلك بيمينك يا موسى ايش قال قال هي عصا ترى ترحنا نحسب القضية يا جماعة قصة قصة عادية هي معروف موسى ضب العصا وطاحت صارت حيضة هذا إجماع كلام ما لا داعي إذا هذا فهمنا في القرآن يعني الله جاب هذا لنا عشان بس نفهم منها قصة لقد كان في قصصهم عبرة تعبرك من مكان إلى مكان. تعبر بك من الأرض التعبانة هذه تطير بك فوق تجاه رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أنت ما ملكت بيت ستمائة متر هناك تطير بك إلى قصر موضع صوتك فيه خير من الدنيا وما فيها أنت واقف مكان الصوت يقول لك ربي تبغى الصوت هذا ولا أعطيك الدنيا كلها أنت ملك على الأرض كلها بنوك العالم كلها باسمك تقول لا أبغى الصوت هذا لقد كان في قصصهم عبرة ما قال الناس لأولي الألباب ما كان حديثا يفتران عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم لما تكلم عن أن الله سبحانه وتعالى يقص إما يأتينكم رسول من كم شو يقصون عليكم يقول القصة لكن اللبيب ياخذ القصة صح. يقصون عليكم آياتي فايش؟ فمن يستمتع بالقصة لا؟ فمن اتقى وأصلح؟ إش دخل اتقى وأصلح وأنا سامع قصة؟ لقول الألباب كتاب للأذكياء فقط. أسال الله يجعل نوياكم منهم عشان كده يقول أ فلا تعقلون لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفك وأنت مركز يطلعك فوق بعد الله عز وجل أفلا تعقلون فمن اتقى وأصلح فلا يحل الله لك قضيتين إذا استفدت من قصص القرآن لك قضيتين القضية الأولى فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم أقسم بالله لك الله عز وجل مشاكلك من الآن إليه تقعد في مقعد صدق عند مليك مقتدر وأنت سعيد خوف في المستقبل ولا هم يحزنون اللي وراك كله طهرة واحد ما هو خايف من المستقبل ولا حزين من الماضي بالله كيف حياته أسأل الله أن يسعدنا وإياكم بهذا القرآن وما تلك بيمينك يا موسى ما قال هي عصى شوف كل حرف له طعم في القرآن قال هي عصاي صاي، لما أقول لك كرتون مناديل في سيارتك أقول لك وشو هذا ما تقول كرتون مناديلي وتمسكه كرتون مناديل صح لكن لما أسألك عن ساعة غالية في يدك أقول لك وش هذه ما تقول ساعة تقول ساعتي صح جوال جوالي اللي مهتم به دائما تنسبه لنفسك فالله يبغى يعطيني وإياك درس في هالكلام يقول سبحانه عشان كذا أفلا يتدبرون القرآن أفلم يتدبروا القول عشان كذا الجن أول ما سمعوا القرآن قالوا كذا يعاملنا رب العالمين والله سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد ما عدنا مشاورين أحد ولا بنفكر في التوبة ولا دعولنا فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قرارات كلها عشان سمعوا القرآن مرة وحدة أنا وأياك سمعنا القرآن مرات كم قرار اتخذت هذا اللي اسمها التدبر ليتذبر آياته ثم يجي هنا فكرة بيقرر وليتذكر يتذكر آل وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي وعشان خايف عليها ممكن ربي يقول له إلقيها ولا خلها قال أتوكأ عليها يقول يا ربي هذه العصا أنا ما أقدر أتركها ولا خطوة يعني مو بكر الدخان أدخن أحيانًا بعد ثمان ساعات دخ... لا لا هذه ما أقدر في كل خطوة يا ربي أنا ما أقدر أتركها أتوك عليها إيش بعد وأهش بها على غنمي لو من معي هالعصب أقعد أطارد واحدة راح منك واحدة راح منك لكن أهش يتجمعون يعني يا ربي الح... يسرت لي حياتي أهش بها على غنمي ولي في علاقة مع العصا ولي فيها ما أارب يعني يا رب ما أقدر أتركها ما أارب أخرى يقول ابن عباس أي كم دافعت فيها من عدو وكم قاتلت فيها من سبع وكم ركزتها في الحر ثم جعلت قم قما قطعة قماش ثم استضلت بها وكم ضربت بها الشجر فأسقط لي الثمر يعني خلاص الموضوع ربي عصاي ما أقدر أتركها إيش قال الله؟ قال خلها معك؟ إيش قال الله؟ قال ألقها يا موسى بعد كل هالعلاقة ويروبو يقولنا حب معي وارمأارب وأخت الله بيعلمني وإياك ليش؟ قال وألقيت عليك محبة مني يستاهل أحب شيء عند الله؟ الله شيء؟ نعم الله شيء قل أي شيء أكبر شهادة قل الله لكن الصادق أسأل الله يجعلني وياكم الصادقين قال ألقيها يا موسى ما قال موسى طيب يا رب شون هش غنمي بعدين طيب يا رب ما ألقاك طيب أنت يا رب يعني ما تحتاج للقضية أني أرميها إيش سوى ها ثم ألقاها يعني فكر شوي ثم واللفاء الفورية فألقاها ها تبغاني أرمي روحي أرميها لك يا رب اللي يحبوا ربي يا جماعة في الجهاز روحها أقل ما عنده يقدمها عاد الله عصى فألقاها الجاهل اللي ما يفهم القرآن يتوقع ما دام ألقاها موسى إيش بيصير على طول الله بيعطيه ويكافأه ما يعاملنا الله كذا أم حسبتم أن تتركوا يقول والله ما أطلعك وأعطيك إلا وانت استاهل أسأل الله نجعلنا وإياك ونستاهل إيش صار يا جماعة لما ألقاها هل صار الذهب يعني يكافأها الله مدامك تسمع كلامي ومدام أطعتني لو فهمنا كيف نتعامل مع الله أقسم بالله أن نكون مثل الجن اللي آمنوا بسرعة إيش صارت؟ إيش صارت؟ ذهب فإذا هي حية تسعى الباب الأول عداه ها؟ الباب الثاني جاء فإذا هي حية تسعى قامت تروح وتجي قدامه يوصف الله المشهد يقول جاءت قدامه تهتز كأنها جان هذا جزاء كذا يتعامل معك الله عز وجل والقرآن كله كذا فأنت ستتلذذ وأنت تارك معصية تحتري تجيك البلاء الثاني اللي بعدها بتاخذ المليارات لا والله بتاخذ أغلى شيء في العالم ايش صار تهتز كأنها جان موسى ايش ولا مدبرا ولم يعقب حتى مع قال له الله أقبل ولا تخاف طيب الآن حية يرتاع موسى والحية تنحاش هذه ما تنحاش واقف وجهته تز إش قال له الله الله عز وجل ها جماعة نبغى نعرف كيف نتعامل مع الله عشان ننجح في الدنيا ما بتنجح تعرف كيف مع الله ولن تعرف كيف مع الله إلا عن طريق هذا القرآن قال له الله يا جماعة؟ قال خذها سبحان الله يا رب يوم منها عصاي وأتوكى عليها ونافعتني تقول ألقيها يوم صارت الآن تروعني ما بعد أبغاه رب أبغى الفكة منها ما وجدت معنيها في مكان تقول لي خذها فهمت الدرس حبيبي الغالي فهمت كيف تعاون معك رب العالمين جماعة فهمنا فهمنا خلوا البواري هذه كلها فهمنا يا جماعة كيف يتعامل معك رب العالمين كل القرآن على هذا النسق لكن وش صار بعدها خذها مستحيل تتعامل مع الله ويضرك هو أعز من هذا وأكبر من هذا قال خذها ولا تخف موسى اش قال قال الله والله رب عاد الحين هذه ما أقدر مش قال مددة عند رأسها مشكلتنا مع ربي أزمة ثقة ما احنا واثقين في ربي أترك بنك ربه يعوضك الله لا خلي إيجيني أبتركها لله لكن يجيني وظيفة ثانية وأترك البنك أنت ما تركتها عشان ربي تركتها عشان البنك وظيفة ثانية واضح البلاء هذا بتمر عليه طيب موسى عليه السلام مدده عند رأس الحية لدغ لدغ سنعيدها سيرتها الأولى لا إله إلا الله يوم رجعها الله عز وجل عصاك هي عصاك ورجعت لك لكن أنت منتب أنت اللي قبل واضح يا جماعة الآن أنا بعلم العالم كلهم يقول الله في القرآن أنا بعلم العالم كلهم اللي يتعامل معي لين ينجح وشاعطه هذه العصا لو إنه ما رماها وقال عشان هش بها على على غنمي هل بتتنصره بعد الله على على فرعون هش بها على غنمك ما تنفعك صح هذه العصا صارت أسباب نصرة موسى عليه السلام وأنت كل موقف تتركه لله سيكون نصرة لك في المستقبل عشان كده موسى عليه السلام كل ما تورط الله عز وجل يا جماعة لما ألقى موسى شف العظمة لما ألقى موسى العصة مماتلك بيمينك لما ألقاها وأطاع الله بيده موسى عليه السلام أسمر أسود البشرة الله خلها اليد لي رمت فليتك ترمي البكت اللي عندك الآن وإذا عندك أرقام تمسحها وإذا عندك مواقع تمسحها أقسم بربي أن لا تندم مع رب العالمين إذا نجحت على طول خلال الله اليد هذه إيش صارت؟ بيضة تستاهل؟ تستاهل لما جاء موسى عند السحرة قال لله لا, لا تخاف أنت أطاعتني فيها العصى أبخلي مآرب أخرى أخرى ألقيها يا موسى تلقف في قراءة وتلقف في قراءتنا ما صنعوا قدام ثلاثمائة ألف ساحر يعني أسد من قضية الغنم ولا بعدها جاء موسى فلما ترى الجمعان قدامه بحر ما عنده شيء وين أسلحتك لم لمدركون قال كلا إن يا ربي فيذكرني الله وإياك ويذكر موسى يقول تذكرها العصر اللي خليتها عشاني والله ما أنساك العصر اللي رميتها عشاني اضرب بعصاك البحر يا رب عصا خشب قطعة صغيرة والبحر يحمل أطنان من البواخر وأخشاب ايش بتسوي هالعصا اضرب بعصاك أنا اللي بسوي سبحانه فانفلق صارت عصا غريبة وأنت أي موقف تتركه هذا الله بيكون غريب في مستقبلك تضربها بحر سائل يتجمد فكان كل فرق كالطود العظيم افهم يا فهيم لأولي الألباب طيب يوم تورطوا ما عد عندهم موية زي الصومال أشد اثناعشر قبيلة جو ما عندهم ولا قطرة ماء وإذا استسقى موسى لربه الله استسقى موسى ربه الله قادر يأمر الصحاب وتنزل على موسى قال الله لا أبذكرك اللي تركتها عشاني اضرب بعصاك الحجر فانفجرت كلها فاء على طول أنت سمعتني بسرعة وما قعدت رددت عشان تترك المعصية مباشرة والله لانصرك مباشرة عشان كذا إذا ما انتصرنا في أي موقف وقدمت ولا شيء وما زانت أمورك فعلا من في مشكلة أنت رددت فيها قال الله عز وجل فانفجرت منه كم اثنتا عشرة عين ايش هالعصى تضربها سائل الجمد تضربها جامد يسيل عندك موقف تقدر تقول يا ربي أنا تركته لأجلك مباشرة وش قال الله الله ولقد مَنَنَّا عليك مُرَةٍ أُخْرَةٍ يقول حتى أنت يا موسى صار مع أمك كلهم ناجحين أسرة ناجحة أمه صار معها نفس الموقف نفس الموقف أو حينها إلى أمك ما يوحى أن اقضي فيه في التابوت أصلاً هو ما يتحمل رضيع لو ما يحتاج تقضفه بس فيك يطيح يموت ولا يجي ضمور في المخ لكن الله إذا بغى يحفظ يحفظ سبحانه أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه. يقول يقول الله اقذ فيه كلام أصلا قوية ما قال حطيه ضعيه لا قال اقذ فيه ما يتحمل الله بيعلمنا يا جماعة دروس اقذ فيه في التابوت ما مات اقذ فيه في اليم ما مات فليلقه اليم كلام كبير قوي فليلقه اليم بالساحل هي تحبه أكثر ما يحب موسى عصاه ولا؟ لكن يا جماعة الناس عرفوا كيف يتعاملوا معه. الله فلأ وين راح فليلقي الامه بالساحل إذا ما مات يأخذه عدو اللي أنت خايفا وزيته عنه أبدأ دخل في بيته وإذا كان يقدر يسوي له شيء أنا ما كتبت خليه يسوي الله أكبر إنا ردوه إليك رجع ولا ما رجع مثل ما رجع على موسى وطلع موسى أشد من العصا في وجه فرعون نصر الأمة فهمنا الدرس الوقفة الأخيرة تقدر تترك شيء لله لا توقع أن عاطب زينك المور يوسف ترك مع هذا الله زوجه وعطاه لا لا لا أقال بنختبرك الاختبار اللي عزاوي الثاني سجن السجن وأحبه إليه أهم شيء ما أعصيك أبغى أنجح معك تسجني تعذبني في النهاية وين وداه العزيز احنا أكثرنا يفشل في النقطة الثانية يقول هذا وانا تاركها لله اللي معاصين مسوين فاشل مع الله النقطة الأخيرة أنا ومجاهد حفظ الله لي ولكم ذرياتنا بكل خير وأسأل ربي لنا ذرياتنا ويحفظهم بحفظه ويأكلأهم برعايته جالس أناظر في أحد الدول فجاء واحد رافضي جماعة كلام كبير القرآن هذا كلام كبير فجالس هذا رافضي يتكلم معي فيبغى يدعوني إلى دينه والقرآن يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسألوا عما تعملون ناقشني قلت له شوف أنا أختصر عليك القضية واخذها مني حيو الغالي إذا فهمت أقسم بالله أن تسقط أكبر عمامة عندهم تسقطها دولتهم الكبرى إيران هذه تسقطها يا جماعة عشان كذا الله يقول وجاهدهم به به جهادا كبيرة يقول ممكن أن تقاتلهم دباباتك لكن لن تصقدينهم ويصرون اللي يض... اللي ضدك في دولتهم يصرون معك فيطيحون دولتهم هم فينتصر السنّ وجاهدهم به جهادا كبيرة قلت شوف حبيبي الغالي أنا أتكلم منك حبيبي الغالي ما هو حبيبي قلت له شوف أروح معك الآن للنجف لإيران لأي مكان أدعو معك اللي تبغاه لكن أنا ما بروح أورط نفسي إلا عندي في كتاب الله شيء أقول يا رب نعم أنا رحت معه عشان أنت ذكرت في القرآن أني أدعو غيرك خذها ثلاث سريعة الآية الأولى قلت يلا مشينا نروح نياك بس خلني بقرار لك أنا وياك آية من صورة فاطر يقول الله عز وجل فيها يولج الليل في النهار سبحانه يروح الليل الى النهار ما في احد سواها الا الله ويولج الجنار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلك ذلكم الله ربكم له الملك خلاص له الملك كم الايه والذين تدعون من دونه كل خلق الله دون الله حتى الملائكة حتى الرسل حتى محمد بابي وأمي عليه الصلاة والسلام يقول الله والذين تدعون من دونه عرفك أنه له الملك الملك كل شيء كل ملك طلع عليه النهار ومر عليه الليل لله والذين تدعون من دونه ما ما يملكون هو له الملك وهم لا يملكون إيش ما يملكون يا رب؟ ما يملكون من قطمير إيش القطمير؟ تشوف التمرة اللي في فيدي هذه فكها داخلها نوات صح؟ فوق النوات هذه في غشاء هذا اسمه قطمير تشوفه التمرة ناكلها النوات نزرعها هذا ما حد يبغاه واضح يا جماعة هذا ما حد يبغاه يقول حتى التافه اللي ما تبغاه ما يملكون من قطمير قلت ها نروح نعبدهم ما عندهم قطمير نروح أنا وياك نجف الحين والله يا جماعة فاغر فاه قلت تصدق الله ولا ما تصدق لو واحد حبيب الغاي لو يقول لي الآن أبى روح عند الشيخ أبتسلف من خمس آلاف أقول له بتسلف من خمس آلاف هذا والله عارفه والله ما معه ولا ريال ظنك بيروح بيروح ما بيروح صح بالعقل كذا دون آيات دون إيمان ما يروح صح إلا في حالة واحدة إذا كان ما يصدقني صح قلت لأنت تصدق الله يقول الله اللي بيروح لهم ما عندهم قطمير كمل الآية إن تدعوهم إيش لا يسمعوا دعاءكم يعني ما عنده قطمير ولا يسمعني خاب وخسر من دعاهم ايش بعدها طبعا هم يقولون لا الشيعة يقول لا يسمعونا قال الله ولو سميع ايش بيصير مستجاب لكم يعني والله ما عنده شيء ولو سمع ما يسمعني لو سمعني ما استجاب لي ايش قال في اخر الايه قال ويوم القيامة يجوا بطلع اللي دعوا هؤلاء ويوم القيامة ايش يكفرون بايش بذنبكم ولا بعملكم بشرككم إذا صار شرك ولا لا صار شرك قلت لها له نروح قال لا خلاص ما ندعوهم إيه والله يا جماعة قال لا ما ندعوهم قال بس يا شيخ تغيرت نبرة الحين قال بس يا شيخ هم يعني يقربونا عند الله أن ناس ضايعين فهم يقربوننا قلت يلا مشينا أنا وياك بس افتح صورة الزمر وأعطيه إياه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إننا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فعبد الله مقلص الله الدين ألال الله الدين الخالص والذين يدعون من دون والذين اتخذوا من دونه أولياء إيش بيقولون يعلمك الله ما نعبدهم إيش إلا ليقربونا إلى الله زلفا صح طيب قلت خلنا نكمل الآية إذا قال الله روحه وروح معك إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار قلت ها نروح ولا كاذب كفار قال لا ما نروح بس يا شيخ ما بنروح وأنا مقتنع وكلام الله حق لكن آخر قضية هي, هي الآية الأخيرة قال آخر قضية أنه يا شيخ لا تنكر الشفاعة هم شفعاؤنا عند الله فأنا ما بدعوهم عقب اليوم ولا بتقربهم إلى الله لكن بس يشفعون اللي عند الله قلت افتح سورة يونس ومن أظلم من من افترى عن الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله إيش ما لا يضرهم ولا ينفعهم وإيش يا رب ويقولون ويقولون أيش يقولون نعرف هذا اللي ما يرزقون ولا يخلقون ولا شيء أجل ليش تعبدهم ليش تقعد تطيح عندهم يا, يا حسين يا علي ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله قلت لك لكمل قل خلينا نقول يا جماعة بالقرآن قل أتنبئون الله يقولون تعلم الله شيء نسى يحطه في القرآن أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض شوف الصائق آخر الآية سبحانه وتعالى عما إيش يذنبون لا عما يشركون قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يقول والله ما نعبدهم يا شيخ ولا يشفعون ولا شيء وباتبع القرآن وطلب مني أرسل له هذه الآيات يقول أنا بحاج العالم مجاهد لدي أجماعي يقول لي بابا أسلم قلت بابا هذا كان يدعو غير الله قال يعني كافر يعني عطني بسرعة فالشاهد أحبة الفضل انتهينا أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأسأل الله أن لا يبقي في صدوركم أمنية هي لله رضا ولكم فيها صلاح إلا كتب قضاءها أسأل من يعلم ما في صدوركم أن يبلغكم أعظم من أمانيكم وأن يوريكم الدقائق هذه ثقلا في موازينكم آسفة حبتي على الإطالة أنا تعبان مثلكم لكن الفقير لازم يتحمل عشان الغني نعطيه وأصلي وأسلم على أشرفي خلق الله يجبعين أساكم الله خير.